115. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم 116. إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنون ت بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية إثنان ذواعدين منكم أو آخرين من غيركم إثنان ذواعدين منكم أو آخرين من غيركم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 119. فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله, فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا ذلك أدنا أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهذى القوم الفاسدين